ما يقال في المجلس عن ابن عمر قال كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة من قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور